119. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون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 113. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين 114. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أَفَلَا أفلا وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى بَأْسَنَا إِذَاهُمْ مِنْهَا يَرْقُبُونَ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 جَعَنهُم حَصيدًا خمِدين وَمَا خَلَقَُ السَّمَا أَوَأَغَّ وَمَا بَنَهُ مَا ل عبين لَ أَرَدنَا أَن التَّخِذَ لَ وََّتَّقَضنهُ مَِّد إِ 117. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون 118. وله من في السماوات والأرض وَمََّ يَذَهُ لَا يَسْتَك بِرونَ عََّ يبَادَتِهِ وَلَا يَستَحسون يسَِّحونَ الليلَ وََّهَا رَ لَا يَفْتُرون أَمِ التَّخَذُون آالِهَةَ مِنَ الأأَضِهُم ينشِرون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 117. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم 118. كذلك نجزي الظالمين 119. أولم يرى الذين كفروا أن 117. السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا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 117. نَفْسٍ ذَائِقَةُ ذائقة الموت 118. ونرلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون 119. وإذا رآك 119. لا يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون 110. قلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا 117. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين 118. لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم عُتَت فَتَبَاهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ 117. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون 118. أم لهم آلهة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 117. ونحن أرصها من أطرافها أفهم الغالبون 118. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون 119. ولئما مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا 110. كَانَ كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين 111. ولقد آتينا موسى وآرون الفرقان وضياء 119. الذين يخشون ربهم وَهُم وهم من الساعة مشفقون 110. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا هَيْمَ رَشَدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا 117. كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين 118. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم, ربكم 117. وقرب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين 118. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا 117. فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون 118. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم 118. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون 119. قالوا 117. فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم 118. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون 119. فرجعوا إلى 124. أنتم الظالمون 125. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون 126. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا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 سَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَخْسَرِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ خَلَقَ وَيَعْقُبُ بَنَا فِلَهُ وَكُلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَمِمَّ تَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِرْلَ الْخَيْرَاتِ 117. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين 118. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت 118. تعملوا الخبائث 119. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين 110. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين 111. ونوحا إذ نادى من قبل فاسقين 117. وانتجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم 118. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء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 وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ مَعَهُ الطَّيْرُ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنعَةَ تَلْبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُم وَلِسُلَيْمَانَ نُرِيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ وَمِنَ الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أن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 وَاسْمَعِ الْوَادِريسَ وَذَلِكَ الْكِفْلُ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ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 والتي أحصنت فرجها فنفخنا فِيهَا من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا انكم تعبدون وتقتطع امرهم بينهم كل الينا راجعون تمن يوم من الصالحات وهو مؤمن فلا كفرن لسعيه وان له كاتبون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 اننكم وما تعبدون من دون الله حسبي جهنم ما انتم لا واردون لو كان ها اولئك الها ثم وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها ذفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها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 وَلَ قَدِكَتَبِن فيِي الزَّبورِ مِنْ بَعْدِ الذِكْرِ أَ الأرّ يَرِتُهَا عبَادَ الصَّادِِحون إِ فِي هذاَا لَ بَل غَلِّقَوْ مِ النابِدينين وَمَا أَسَلناَاكَ إَِّا رَحْمَةَ للِعَمين قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ 110. وإن أَقَرِيبٌ أقريب أم بعيد ما توعدون 111. الْجَهْرَ مِنَ الجهر من القول ويعلم ما تكتمون 112. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ